لا متى الاسلام ما على هذه القضيه والقليل اللي يقولوا كلمه الحق القويه ما يبيع الدين الا انسان خالي من ضميره باع نفسه بالدراهم صاحب النفس الذليله وارفعوا الرايات يا فرسان الاسلام العصيه بان الحق بالقوة وصوت المدفعية وارفعوا الرايات يا فرسان الاسلام العصية بان الحق بالقوة وصوت المدفعية بان الحق بالقوة وصوت المدفعية بان الحق بالقوة وصوت المدفعية